نزلنا من السماء أن فأنبتنا في جامن كل زوج كريم. هذا خلق الله فأقول ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ظلال مبيد.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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهو وفصاله في عامين في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فقال حبة من خردن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمحروف وانهى عن المنكر واصدر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض مرحا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 قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهم إِلَى عَذابِ السَّعيرِ وَمَن يُسلِم وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالعُرُوَةِ الْوَثْقَى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 من اضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض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 ثَمَّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلُّ امْرٍّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ كَذِبٌ وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موذون كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر فمنهم قتصد وما يجحد بأياتنا إلا كل خسر كفور يا